تدعون بالأوتاد الذين قعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرطاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان